على اللّهُ عليكم إنها رَسَمَ دَلَىٰءُ الْقِيَامَةِ مَن إلَاهُنَّ غير اللّهِ يَأْتِكُم بِلَيْلَةٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ومن رحمته جعل لكم الليل وأنها علي تسكن فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يوم لديهم فيقول اين شركاء الذين كنتم تزعمون ونسال من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم